وخلقناكم أزواجا ودعلنا نومكم شباتا ودعلنا الليل لباسا ودعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا ودعلنا سرادا وهذا وأنزلنا من المعصرات ماءا سدادا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوم في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا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 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خصابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فَمَنْ شَأَ أَتَخَذَ إلَى رَبِّهِ مَا أَبَى إِنَّ أَلْذَنَكُمْ عَذاباً قريباً يَوْمَ يَنضُو الْمَرْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ ينظر يُنَاقُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا